الحك هو القصد أي قصد البيت لأداء النسك من استطاع إليه سبيلا قلقه الله عز وجل بالاستطاع لأنه يؤتى إليه من أماكن بعيدة فمن قدر قدرة ذاتية ومالية وحصل على أمن الطريق فإنه يجب عليه أن يؤدي هذا الفرق ومن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 او خير من الفرائض كل جحد هذا الواجب وما اشبهه من الفرائض فانه يعتبر قد كفر كفرا خرج من الاسلام لكن اذا كان موقنا بوجوبه وهو قادر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 بابر على حمايته فلم يقربه احد بشوف ومع ذلك لما خرج باب الملك وحصل بينهم الحوار حيث ان الملك يقول هو رب اهل مملكته فبال له إبراهيم عليه السلام إن الله يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت فدعى باثنين وجب عليهم القتل في قانونهم فقتل أحدهما وترك الأخر قال هذا عيوته أذا قال له عليه السلام إن الله يأتي بالشمس من المجرب فأتي بها من المغرب فبهد الذي كفر لأن ذلك حاجة هو يوجته وابن أخيه والمهم أنه في الأخير بعد أن لعن في قال أنه هو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 وهو كونه في بلاد الناس بلاد الغربة وهو بحاجة الى اولاد يحينونه ما حصل له ذلك رزق من هاجر اسماعيل عندما يعني وهباً علىه وقال له تسرى بها تسرى بها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 ووقفت على الصفا لم ترى أحد ثم ذهبت ووقفت على المروة ولم ترى أحد ثم هكذا يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنها عندما تنزل في الوادي تسحى سعي المجهود وترفع نرحى وفي المروة السابعة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 قال لي وكل, وكل ما امكن الصغير مميزا كان او دونا فعله بنفسه كالوقل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 فان قدر بماله دون جسمه بيان كان كبيرا حريما او مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برقه فان قدر فان قدر نعم فإنقدر... فان قدر بماله دون جسمه بيان كان كبيرا حريما او مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برقه لز... لزمه ان يقيم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 فانها في هذه الحالة يجوز لها ان تنيد ان يحج عنها اذا كانت غنية بالمال ولا يجوز لها ان تحج مع النساء كما قال بعب الفقهاء وكذلك بعب الناس يقول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 ولا ان يتخذ ولا ان يتخذ ذريه ذريعه ذريعه للكسب لكسب المال ان يكون مقصود نائت نفع نفع, أخير نفع اخيه المسلم نفع اخيه المسلم وان يحج وان, يحج وأن, يحج وأن يحج بيت الله الحرام ويزور تلك المشاعر العظام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 ولو انه يعني حج ورجع وبقي معه شيء من المال يجب عليه ان يعطي يعني صاحب النسك هذا الذي ولي من يحج عنه اذا ان يعفو عنه يقول